و... لكن الذي و... لا يحببه غيره ونستغفره فنعوذ بالله من شعورهم الله فلا هد ومن يؤذن فلا له لا اله الا الله وحده لا شريك له ان محمدا عبده ورسوله بعد فكنا حدثنا في الحلقه الماضيه حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي جاء في عثمان وأنه كان في أحوال الناس جاءه المؤسسة لآذنه في صراحة العقل فدعى بما ينفذ وضع ثم قال والله سأحديث حديثا لو لا أنه وقفت لو لا ما حدثتكمه ثم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من من اين يتوضا ويحسن وضوءه ثم يصلي الصلاه اذا اسر له ما بينه وبين فلك اخرى حتى يصبيها وذكرنا ايضا في هذا الحديث ان هذا الحديث قال سنخرج للعموم ويراد به الخصوص وهو ان تكفير هذه الذنوب لا يكون فيه حقوق العباد كثير الذنوب لا يكون فيه حقوق العباد فحقوق العباد تبقى متعلقه بذمه المسلم حتى يؤديها او يعفو صاحب الحق فلا تسقط حقوق الادميين بالوضوء او بالصلاه او بالحج او بالجهاد او الشهاده فانما يسقط ذلك اما بعفو صاحب الحق وإما لأن تتكرم الله عز وجل على هذا الرجل يوم القيامة أو بان يتحدث في هذه الدنيا من حق هوي الحقوق واستدل الإمام مالك أو الإمام مالك رحمه الله تعالى أن الآلة التي عناها الراشد الراس الإمام المعطان بقول أنه ايه في حساب الله لما حدثتهم أرآتنا المنالك أن الآية يقوله جل وعلا ويقوله جل وعلا, وعلا وقت من خلالة طراطين نهار وذولة من النجل من الشخنان يزيدنا السليئات والمقصود دولة ما جاء تصميمه هذا الحبيب بهذه الآية كما حدثتكم في هذا الحديث وكون الشخنان تزيد السليئات لان الحسنات لاخواننا نور والسيئات ظلمه ولا شك النور يتعدى والظلمه لا تتعدى قال المشاهد يعني لو اطفانا مثلا النور الذي في الخارج من انتقل ذلك النور الى داخل المسجد وحينما نلقى الظلمه في محلها لكن لو كانت الظلمه عامه ثم قدنا نورا في مكانه انتشر ذلك النور في الاماكن الاخرى هذا هو أكثر لان الحسنات في ذكر السيئات والسيئات لا تدرك الحسن الا الى تفوى وطغى اطعمنا الايه التي عناها الامام قول الخليفه الراشد عثمان بن هي قوله جل وعلا ان الذين يكتمون ما انزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه من ناتشورال هير ترك يلعنهم الله ويلعنهم وهذا قد ورد صريحا في صحيح البخاري من قول عروه وهو راوي الحديث وهو اعلم بما روى وهو مناسب ايضا لان عثمان بن عفان انما ذكر هذا حتى يلقي الاسم على نفسه وهو كتمان عظيم. والمعنى لولا ايه في كتاب الله تحذرنا من كتمان العزه لما حدثتكم بهذا الحديث خشيه ان يتكل الناس لأن المسلم ربما يتكل على هذا الذي ذكره عثمان بن في روايته عن النبي صلى الله عليه وسلم وان المسلم اذا توضا واحسن الوجود ثم جاء في روايه مسرور من صلى ركعتين لا يحدث بهما نفسه الا وصر لهما تفكر بما نزله فانما حدث شيء سالهما رضي الله عنه ثم تحدثنا عن طرف من حديث مالك عن زيد بن اسلم عن عقائد اليسار عن عبد الله صناديق ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اذا توقع العبد المؤمن فمغمض خرجت الخطايا من فيه واذا استمحى خرجت الخطايا من نفسه فاذا مثل وجهه خرجت الخطايا من وجهه الى اخر الحديث ذكرنا ان هذا الحديث فيه طبيعه الوضوء وانه مكثر للخطايا وأن على المسلم ان يجتهد بان يكون على وضوء في سائر احواله فيثينا إن شاء الله تعالى حديث لاحق فيه أن نبي صلى الله عليه وسلم قال ولا يتعطب على الوضوء إلا مؤمن أي مؤمن ثامن فيه لأن طهارة الضالح طهارة الضالح يا إخواني لها تأثير حيثان واذا استدام المسلم على حالة في الوضوء والطهارة فإنه يحرص أن لا ينتقل وضوءه في ارتكال المحرمات وهذا من يعني يكون أفره على القلب فيصلح باطل المسلم من هذا الظاهر هذا الامر مهم جدا لان بعض الناس ربما نبه على مساله من مسائل الشريعه او نصح في قضيه من القضايا الشرعيه فتجده يقول الايمان بالخلق <تصفيق> نعم الإيمان جسدي هذه كلمة مختصرة لكن الإيمان الذي في القلب يصدقه العقل ولا يكفيك أن يكتفي بما في قلبك ويقوم الأعمال مرة فما هو حال كثير من الناس وكثير من النساء تخرج متفرجة في غايه التبرج بل وكانها سيطان تطور في سورة يريد أن يغوية عباد الله جل وعلا فإذا فتقنا لها أو ما تحتها قالت المناشة الخبر نعبد الإيمان في الخبر لإنبغي من صديقات العالم كانت أهل السنة المنجدون على أن الإيمان قول معاد وعند قول وفي أولئك وأن العمل بلا قول لا يمكن لهذا قالوا لا يُعْسَمُوا باسلام من لم يتلقف بالشهادة دي. وإن كان يعمل الأعمال الصالحه في الله فلا يمكن منه ان يتلقف بالشهادة دي. فإن لم يتلقف بالشهادة دي. فإن الله جل وإعلنت فالطلاح يوم هذا الحديث و الذي يليه فيه فضيله الوضوء و انها مستثيره للخطايا و ذكرنا هذا التكفير للخطايا تكفير عام على قول الصحيح وقول النبي صلى الله عليه وسلم سلم الصلوات الخمس و من العمره تفارق بنا بينهما ما اشتهد في عليه الصلاة والسلام السلام تفارقت بنا بينهما ما في الفلائر. هذا ليس شرطا يعني ان الله تعالى لم يجترق علينا حتى يفسر الكبائر او حتى يفسر الطرائق ان يقول المسلم في من انت وفي فعل تام عن الكبائر قد يرتكب المسلم الكبائر ويفكر الله عز وجل عنه الطرائق بفضله جل وعلا وهذه الصلوات والعمره الى العمره ورمضان الى رمضان وما ضرب ايضا في ايام يوم عرفه في ايام عشره انها تكثر السنه الماضيه او تكثر السنه الماضيه ومطوئه كل ذلك يدخل فيه عموم الذنوب وهذا على حسب ما يقع في قلب المسلم وان الله جل وعلا رحيم ودود يتفضل على ذمه بما يشاء صحيح ان الذنوب الفتاه لابد لها من التوبه لكن قد يتفضل الله عز وجل على مداته لأنه يكثر جنيعته ولا أزل على ذلك من حول النبي صلى الله عليه وسلم أرأيتم لو أن نهر بذلك أحد المفيدة وضعوا في كل يوم خمس مرات قال هذا ما من رأح فيه شيء هذا باستثناء من يريد أن يمغل رشيئ قالوا لا مالك كذلك أن يكثر ولد الخمس يكثروا به من رواح كما قال عليه الصلاة ولا يحقن ولا يحقن أن يزول الدرح الصغير ولا يزول الدرح الكبير فإن الدرح كله يزول بهذه الغسلات التي يحصلها المسلم مجرد كل يوم سنة رماته فكذلك الفلوات تكتب صغير صغيرها وصغيرها لكن على المسجد أن يحرص على أن تكون طلبه على وجه السنه وأن يكون مغزطا فيها وأنا نحفل المزور عن الصفع، والا يذهب في صلاته وألا يخلو في صلاة، فلا يناده، ولا يناده، وعيب الله جل وعلا في حوله أئمة مجيد في الدين، فذلك الذي يدعو اليتيم ولا يحب على معاندك، فويل لمن قصينا الذين هم عن صلاة المفاسد، فاستهوا في الصلاة، في والغفل فيها، والتشاور بأمور أخرى. منتصن من التصور لأجل الصلاه ولعند هذا ايضا يؤثر في تكثير الذنوب واذا اتقنتم في حق الصلاه وشرح هذا الموضوع فان هذه الصلاه واشتمام الموضوع واذباؤه طريق باذن يعتا يا كم شيء تقبل يا رسول الله حقنا رسول المسلم تقبل حقنا الله تقبل هذا الذي تقبل عليه الله الله تقبل رسول الله اذا احكم من صلاته ووضؤه فإنه ان شاء الله تعالى يكون ثيمنا عن الكفار الكفار هذا الحديث يا اخواني جاء في إثابه رجل هو عبد الله السمدي ولما دخل الوحدة الوحدة المصلحه اللي عنده بطاقه دخول لهم هذه سهله هو أن تركت بشاء الله تعالى ونصدقوا بحقوقنا معا ونبلوا على هذا لأن في هذا الذي جاء في الموضع فيه عن ذلك عن ذيب الأسلام عن صار عن عبد الجائعين وناجح الإمام البخاري الله تعالي في هذا أن هذا لماذا لأن عباد الناس يعني عباد في هذا ليس من الصحابة وهو من التابعين ومن فضلاء التابعين. ولو يكتب عن النبي صلى الله عليه وسلم سبع روايات مرتبة. فقبل أن هو لا هو المرسل ولا بيت هو كل حديث من التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم يعني مباشر وقال وقار. ويصبح الوافقه الذي بينه وبين نبيك هذا عبد الله بن عبد الحكيم ذكر الامام مالك رحمه الله تعالى حديثه ووهمه فيه الإمام البخاري حيث ساله الإمام سنك او عيشه عن هذا الحديث سال البخاري فقال وهم الامام مالك وتابعه على هذا الحافظ ابن عبد الله رحمه الله وحكم بوزن اذانك والصنابخ اليوم أولادي هذه الفائلة أخذها قرارة اليوم ثلاثة, ثلاثة هناك الصنابخ الأحنبي وهذا من الصحابه وهناك الصنابخ عبد الله بن الذي رواه من الأمام مالك وهو صحيح جدد وهو على صحيح الصحابه وهذا الذي ارتكحه بعض المدين منهم الحق المشجر حيث ذكر في المركز الأولى لجهة الصحابه فقال الإمام جهلا ابن معين قال عبد الله من تناجحي يروي عنه الجنة المجين يشفيه أن تكون له يشفيه أن تكون له طلبة وذكر هذا الذي تلأتنا أبو حافظ الراضي رحمه الله وإن كان أبو حافظ الرابي حكم على عدم الله للصنابش لهذا لأنه ليس من الصحابه وهذا قريب منه لأن الناس الأعلم جعلوا الصنابش الجين إثنان أو إثنين الصنابش وهو الصنابش من الأعطاء وهذا الصحابي الشيخ والصناب الثاني هو أبو عبد الله عبد الرحمن بن أرسيح فالصناب الثاني زاد أبو حاتم عبد الله فالصناب لكنه قال كأنه ليس من المستحق والحق أن الامام مالك رحمه الله تعالى معه الصبر لماذا؟ لأن الإنام مالك رحمه الله تعالى وروى عن هذا الراوي وهو عبد الله بن الخمادشي حديث تطبع الشمس بين حرثي الشيطان وقد صرح هذا الرجل بسماعه للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم وما دام انه صرح للسماح هذا يدل على انه من الصحابه ولأجل هذا جعله الامام الحافظ بن في المرتبه في الاولى من مراحل الصحابه طبعا يا إخوانا، فعلى هذا نقول يا اخوان ان هذا الحديث ليس بمرسل، بل هو حديث صحيح مستقبل وقد تابع الامام مالك في رواية عن عبد الله السناجة في حديث فتح الشمس بين حرمي الشيخان، غيبه من الأعلمة على تصريح عبد الله السناجة في السماء وشنرول يا عمد المسلمين؟ فإن هذه المسألة علمية أردت أن أفيدت فيها أفضلنا أفضل نعم خط بسم الله الرحمن الرحيم ما كانت الحديث من الحوض ها الحديث في فضو الوضوط وأنا يفكر الخطايا كلها وظلاله ورحمله وفي من الزواج أن فرغت الإنسان الغضب وليس الممس ويستفد هذا من عليه حد الثلاثة الثلاثة إذا خطأ رجليه خرجت هذه الخطاعة لأنني بالإنسان وإذا خطأ لإنسان خرجتها كما يقول قراطها لأن فرقة الرجلين هو المسيح، وربما كان مكتوب إلى حد أصاب الرجلين أو أطراف الأطراف. أنا أتفق لما تسمع في تصور أن هذه هي ها كيف من بعض هذا ويعتقدون بأن التعب هو هذا وليس هذا هذا ليتعقف هذا من التعب الغرباطي ومتدين لهم نحن لا نستغل إنهم لا يرون عن النجيب وعلى الثلاثة وكل رواية ألمة كل على عن الألمة وإذا أجرم أن تردنيني من أمراف ويستفاد هذا من قوله عليهم صلاة والسلام حتى تخرجني تردني حتى تخرجني تردني بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله صلاة والسلام على رسول الله وبأي وحدثني عن مالك عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا توضأ العبد المسلم أو المؤمن فغسل وجهه خرجت من وجهه كل خطيئه نظر إليها بعينيه مع الماء أو مع آخر قطر الماء فإذا غسل يديه أو نحو هذا أو فإذا غسل يديه خرجت من يديه كل خطيئه بطشتها يداه مع الماء أو نحوها عندك بطشتها نعم هذا هو نعم. وأما ما نعم خرجت هي فيها. لا لكنها خطأ. نعم من يديه كل يداه مع الماء أو مع آخر فإذا غسل رجليه خرجت كل قطيئة مشتها الجلاه مع الماء أو مع آخر قطر الماء حتى يخرج نقيا من الغنوب هذه النسخة التي تفرع منها نسخة موادية جدا لأن فيها التلفيق فيها التلفيق بين الروايات وهذا شيء مستهجم في التخصيص لأن الواسطة يحيى إذ يحيى ذلك نحن يعني نشرحها في تأذيها بكرة ولم يجد في أي رواية في الموقع إلا رواية عبدالله الرواية فإنه ذال رحمه الله تعالى في الموقع إذا قتل رجليه خرجت كل خطيئة أن نسسها مع الماء أو مع أخر قتل الماء هذا الحديث هو من رواية من أبي الخالق فأبو طالح هو ذكوان ثمان وتغير مأبي طالح يكنى أبا جديد وهو أحد الألمس المشهورين المخدرين تغيّر حفظه في آخر الأمره تغيّر حفظه في في لكن الامام مالك رحمه الله تعالى لم يروي عنه في حالة الخيار هذه فائده من فوائد الإمام مالك لم يتحمل شيئا عن سهيل أبو خالح في حال الاستخدام ولو في موطع عفرت أحد مرضوعة ما ترى الله تعالى في اتلاف المنظور وأما أبوه في حول من فهو أبو خالح وهو دوان السمان الزيات وسمي السمان الزيات ونقصد من الزيات لأنه كان يبيع الثمن والزيت. ما لا إله إلا الله تقدمنا. أن تجارب خطأ الآن التجار يقول يقول يقول يقول إحنا تعطي جاه كل شيء ممكن. مشكك كل شيء ممكن. كل شيء ممكن. شعرين. لا تتكبر على خصوصكم العلم حتى ولو كنت تتجر. كثير من اهل العلم كانوا بالتجارة لذا تجدون في, في طارشين فلان من البلدار وفلان من البلدار وفلان الدار حضري فهذه كلها شرح في التجارات ولم تمنعهم التجاره من طراب العلم المسلم يأخذ مطيبا من دنياه ويأخذ مطيبا وحظا غاسع من وهو العلم الذي ورثه النبي صلى الله عليه وسلم لامته ومن اخذ او اخذ بحضن واسع فلا تستكثر على انفسكم لاخوانكم ولا تتركوا العلم حكما على الطلب المتفرعين بالعلم نعم التفرق عنده الشيء شان ذلك لكن هذا لا يمنع المسلم ولا يمنع المسلم من أن تستكثر من العلم ما استطاع او ما استطاع المسلم ولهذا كان كثير من العلماء الثالث السجارة في الشرق معينة مع ذلك كامل من سباب المخميسين ومنهم أبو صالح تكوان مستمام ووضع أود أحداث في أبي غريرة رضي الله عنه والله أحكى في غريرة أكبر عن أبي غريرة أن أبي أبي أبي أبي رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت وضعته أو المؤمن فرسل وسه خرجت من وسه كل قطئة من نظر إليه مع الماء أو مع آخر قطر الماري أو نحو هذا فإذا قتل إذن خرجت من يديه كل قطعةٍ فقطستهما في روية إذن فقطستهما فإن الله و فقط وهذا الذي ذكر بالحق من عبد الله رحمه الله مع إمان أو مع عقل قطر إمان حتى يفهم همقياً من المتنون. هذه الجمل الأخيرة تكرر في آخر أو آخر البيانة التي عند ذلك واحد، وليظه إذا مات الرجل خرج كل خطئ مجهز هذا. وهذا عمو، إخوان. هذا مما يدل على أن الوضوء يكفر جميعهم. ولا نقول هذا تواكلا وانما نقوله لأن المحافظة على الوضوء دليل على إيمانهم. وهذا الإيمان فالله تعالى يستغفر به الحسنات تستغفر السيئات كما جاء في قوله تعالى ان الحسنات يبين السيئات كما جاء في حديث ابي ذر اتق الله حيثما كنت واتبع السيئه الحسنه تمحوها فإن الحسنات اذا جاءت عن السيئه فانها تمحوها في الانسان وفضله ورحمته وطعامه وفضل الله تعالى واسع هذا الحديث ايضا والمثل يعني الذي قبل لأن الوضوء من اسباب تسجيل الذنوب الواجب على المسلم أن لا يدعها خاصه عند نومه كثير وصيه اخواننا يتساهلون بالوضوح عند النوم الوضوح عند النوم فيه فضيله عظيمة قد ورد في الحديث الصحيح الحديث البراءه من حديث ان النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا توضا احدكم إذا راجعكم ان ينام فليتوضا وضوء الصلاه ثم ليصبر عن يمينه ثم ليقل اللهم انك اسلمت إليك ووجه وجهي إليك وفوضت امري إليك والجات ربي الينا رغبنا اليك لا نجا ولا ملجا امنا الا إليك آمنت بكتابك الذي أنزلت والنمشيك الذي أعطلت قال النبي صلى الله عليه وسلم فإن ماذا مات على التقاش فإن ماذا او قال فإن مت مدت على التقاش وجاء الوحي وقال وان أصبحت أصبحت على التقاش وهذا عمل ليس يجب ووضوء ماذا الحمد لله الآن يعني أزهروا مع لك أنزل في الى الكنابيه اذا استعين و اي توقف بل في كهود ابي عليه هو هنا معش في انت وفقوا ونعم على الشيك دائما وقرا هذا الدعاء العظيم الذي فيه استسلام المسلم في نفسه لربه جل وعلا في كل شيء اللهم اني اسلمت نفسي اليه يعني اسلمتها بكلها اسلمتها وجه وجهي عليك خاضعاً لك سبحانك اللهم اني اسلمت وجهي اليك ووجهت ولي وقوّمت امري اليك لا شريك احد الدنيا ولا ائنس إلى أي سبب اخر في اخر في الوقت انس الله سبيل ويستنطك بحقه والجاك ربي لي رغبه وراحه اليك الرحضة هو الرحضة والمسلم بين جناحين بين جناح الرحضة وبين جناح الرحضة حتى يمشي إلى الثالث الدوعة اما أن أنه غير ذلك الرحضة فهذا هو الخنوط معنى ذلك الدوعة وهو كبير من المشتفى للخنوط ولا دفعات الرحضة للحديه من الطوم الخاسر وتغنيب جانب أن من الله جل وعلا يقولون إنما نحمد الله جل وعلا حبا فيه لا خوفا منه ولا طمعا فيه وهذا شرع عظيم هذا هذه كلمة خطيرة قد يبوء صاحبها هذا هو ذلك كبير لأن الله جل وعلا ذكر عن الأنبياء أنهم كانوا يدعوننا رغبا ورهبا وكانوا باياتنا يؤمنون هؤلاء الصوفيه كانوا يدعون الله رغبه فيما عنده من الخير ورغبه فيما عنده من, في من العذاب وهؤلاء الصوفية يقولون نحن لا نعبد الله تعالى طمعا فيما عنده او رغبه فيما عنده وانما نعبده حبا به من كذبهم الله فانهم لا يعبدون الله تعالى في التوحيد من احب الله جل وعلا خاف الرزق ورغب فيما عنده ولهذا ينفع عن الامام المبدل احمد محمد رحمه الله انه لما رجع الله لما الوباء الناس يلقنونه الشهاده فاذا هي له قل الا الله لا اي الناس هذا الصنيع كيف لا يظهر الامام احمد رحمه الله تعالى كلمة التوحيد وهو إيمان السنه الذي عطى عن الله عز وجل به سنة ونواءها في زمانه وقمض ثمود الجبال وعطى العذاب الذي عرفته أحد من من كان في عقل فلما سري عنه وذهب عنه ذلك ألا لذا قال قيل له فقال له الشيخ فان جاءني فقال قلت لي يعني سبقتني بالسن فعاد ان يحيى اذنه من مثل ذلك فكان الامام محمد رافض الراقد رافض في يقول لا لي تبعني انت لم انتقل من بعد حتى يعني تقول هذا هذا دليل على هذا كان يعني ربهم جده وحدثني عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنت بن مالك أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وحانت صلاة العصر فالتمس الناس وضوء فلم يجدوه فأتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء في إناء فوضع رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الإناء يده، ثم أمر الناس يتوضعون منه. قال أنا، فرأيت الماء ينبع من تحت أصابعه، فتوضأ الناس حتى توضأ من عند آخرهم هذا الحديث فيه دليل من دلالة جبوده صلى الله عليه وسلم وعدم من علام جبوده. وللتنبيه فان الناس يذكرون في, في هذا المقام ويقولون في هذا الحديث معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم ولفظ المعجزه لفظ محدث لم يكن يعرفه خلف هذه فإنما فانما وحدثت قرون متاخرا واللفظ الصحيح الشرعي ان يقال هذا دليل من دلائل نبوته او علامه من علامات النبوة لهذا الفكره نفسها استنفت كتبا في دلائل النبوه في النبي صلى الله عليه وسلم ودائل النبوه كثير جدا منها هذا الذي جاء في هذا الحديث حديث اهل الله الله أنه وراء النبي صلى الله عليه وسلم وقد حانت الثلاث العصر فلتمث الناس الضوءا أيما أن يتوصعوا النبي ثلاثة شجو هذا فأذي رسول الله صلى الله عليه وسلم بوضوء فيه نائم. والذي الذي به وأنا جاءت الرواية أنه في فور يعني في ناس من حجر فجاءوا في هذا الميناء الذي فيه قليل الماء والثور صغير فأنه جاء في بعض الروايات أنه عليه الصلاه والسلام اراد ان يدخل يده في هذا الفور سلام تدخل بريحه ولثغره فادخل النبي صلى الله عليه وسلم اقارعه الاربعه مضموما هكذا ادخلها النبي صلى الله عليه وسلم ثم رفع يديه فجعل الماء يزيل من اقابره وهذا هو العلم ان بعض اهل العلم قالوا بان الماء اختار يخرج من الكون يعني من الحذر الذي فيه الماء والصواب ان هذا قد يخرج لان عادة الناس يرو الماء يخرج من الحجاره فلا يتعجبون لكن ان يخرج الماء من اقابره وهذا هو العلم من اعداء نبوته صلى الله عليه وسلم فجعل الماء يخرج من جهه النبي صلى الله عليه قال ثم امر الناس يتوضاون منه قال انا فرايت الماء ينبع لها ثلاث لغات ينبع وينبع وينبع وكلها صحيح والابصح بالظم ينبع قال فرايت الماء ينبع من تحت اصابعك فتوضا الناس حتى يتوضا من عند جاء في الروايات الفقيحة في رواية كمين عن أند عند البخاري أن عدد هؤلاء الذين تغطأوا من هذا الإناء 80 عردنا وجاء في رواية الفتادة عن أند أن عددهم 300 أولوها يعني قليلاً من 300 وجاء في رواية الإسماعي رواية فحيحة أيضاً أن عدد هؤلاء الذين يحضروا من هذين ثلاثة مئة على الجزء ولهذا قال المنمو الشفت رحمه الله تعالى وغيره من الائمه لأن القصة متعددة يعني وقعت مرة مرة ثمانين أو سمعين ومرة ثمانين ومرة ثلاثة مئة حوزهاء ومرة 300 على الجزء قالوا هذا جليل على أن هذه القصة قد تخضرت لأنها قد Zobaczcie od Sahar. Mimo Anasty i w w w w w أعطاه الله عز وجل نفس هذه في الدلائل حتى يرصف إيمان المؤمنين وحتى يعتبر أولئك الذين لم يؤمن به عليه الصلاه والسلام ومن هو عليه الصلاة والسلام أنه لما صنع له المنبر وكان وثانا يصب على جذع شفرة جعل ذلك الجذع لما ترصت النبي صلى الله عليه وسلم يا حتى احتضنه رسول الله صلى الله عليه وسلم فتحه ومنها أنه عليه فراثل السلام في غضوة الخندق وهي غضوة الأحداث التي كانت في الثانية التي الذي عليه عن النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> كل التصار ومنهم المنافقون ويهوث المدينة وكما قال الله تعالى وغلقت قلوب الحنازة فلم يكن عند المحببين فعال فدعى المغرشة النبي صلى الله عليه وسلم الى حليل بن وقال يكفيك وعفا فدعا النبي صلى الله عليه وسلم الطعام فوضع عليه يده فبارك الله فيه فاكل منه ليش كله هذا كله من تلائم الموجين عليه الصلاة على كل حال رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاث نبوته كثيره واعظم دليل على نبوته هو هذا القران الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي يسبب به الرافضه ويقولون قرانكم حرف الله وجهه عنده هذا الحديث فيه دليل على نبوه نبينا صلى الله عليه وسلم فيه ألوى من الزواجد إباحة الوضوء للجماعة من إناء واحد فيه إباحة الوضوء للجماعة من إناء واحد يمتلكون منه في شيء واحد يعني في وقت واحد وأن ذلك لا يمجد الناس حتى وإن وقع فيه شيء من الماء المستعمل فان الماء ينفع على الطهور في طهوريته ويجوز منه غمروه وقلنا ان فيه علم من اعلام لقوته صلى الله عليه وسلم وان الماء نزعا من يديه وهذه شخصيصه له دون سائر الانبياء عليه الصلاه والسلام وحدثني عن مالك عن نعيم بن عبد الله المدني المجمر أنه سمع أبا هريرة يقول من توضأ فأحسن وضوءه ثم خرج عامدا إلى الصلاه فإنه في صلاة ما دام يعمد إلى الصلاه وإنه يكتب له بإحدى فطوتيه حسنة ويمحى عنه بالأخرى سيئة فإذا سمع أحدكم الاقامه فلا يسعى فإن أعظمكم أجرا أبعدكم دارا قالوا لما يا ابا هريره قال من اجل كثره الخطا نعم هذا الحديث ايضا ومن روايته ما من ذلك عن نعم من عبد المدني اللذيذ جئت ومولاه ابي عمر ارتقه بن عيم وغيره انه سمع ابا هريره يقول من توضا فاحسن وضوءه فأحسن ثم خرج حامسا الى الصلاه فانه في صلاه ما كان يحمد إلى فلاح هذا طردون عظيم يا إخواني هذا طردون عظيم يبشر به مشائنا إلى المساجد وأما على المسلم أن يحسن وضوءه فإذا خرج من بيته عادا إلى الصلاه فإنه في فلاح يعني أن له أجر الصلاه هذا جاء في الحديث المشهور من رواية كعب بن عجرم. عن النبي صلى الله عليه وسلم انه عليه الصلاه والسلام قال من توضا ثم عاد إلى, إلى مسجد فلا يشبكن بين اصابعه لأنه في صلاه يعني من توضا وضوءه للصلاه ثم خرج الى المسجد لا يريد إلى المسجد فلا يشبكن بين اصابعه هذا نهج كل واحد وحده وخرج الى المسجد فلا يفعل هذا حتى يخرج من المسجد حتى ولو بقي مطولا في المسجد فليس عليه ان يسجد لمن اطاب علينا الاثواب لانه في فرج وانه يبقى بحق المطول ما دام يستردر الصلاه فجعل النبي صلى الله عليه وسلم انتظار للصلاه بعد الصلاه من الربا وهو باب من ابواب الجهاد في سبيلنا حيث قال وانتظار الصلاة بعد الصلاة فذاك ذو الرباط فذاك ذو الرباط فذاك الرباط هذا الحديث الذي بين ايدينا من قول ابي هريره حيث قال جمعيه بن عبد الله بن مسلم انه سمع ابا هريره يقول من توقع ولم يعكس هذا ابو هريره من النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث الذي يقول من قول الصحابي يسمى حديثا موقوف لكن هل هذا الحديث مما يقال للراي الجواب ان هذا الحديث لا يقال من حديث الله لان فيه امور طيبيه وهو ان ابا هريره رضي الله عنه انما يتحدث عن اجر قيبه لا يراه الا بالوحي لهذا قالوا عن معين قال الامام مالك رحمه الله تعالى عن بن هذا كان, كان يوقف كثيرا احدث ابي ضيفه يعني كان كثيرا ما يوقف حديث ابي يعني يحبه موصوفا ولا يرفعه الى النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الحديث لا يقابل قبيل لان هذا الحديث الثالث روي مرفوعا الى النبي صلى الله عليه وسلم من طرق اخرى وهو قبره عليه الصلاه والسلام منها حديث عن الحجره الذي دفعناه اذا توضا احدكم فاحسن موضوعا ثم خرج عائدا الى المسجد فلا شبكتنا يديه فانه في خالق هذا الحديث اخواني فيه ان على المسلم ان يحرق على المشي الى المسجد لانه يكسب له بكل خطوه يكتبها حسنه وباخرى يكفر عنه بها سيئا فاذا سمع احدكم الاقامه فلا يسعى يعني فلا يجيد والسعي ممنوع وهو يخالف الطمانينه بل نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم نهى عنه ابا بكر عندما جاء مسرعا يجري ترك حدونا الصف ثم تفضلات حدونا الصف فلما انتهى النبي صلى الله عليه وسلم من الصلاة اذكتت إلى أبي الله إذا أبي بطرح وقال له ذلك الله شرصا ولا تعب لأن هذا لفرح كان حريصا على ادراك الصلاة فقال له ذلك الله شرصا ولا تعب أي ولا تعد إلى الجن لأن هذا يخالف السكينة والطمانين وهذا الحديث يجب على هذا المعنى حيث قال فاذا سمع احدكم الاقامه فلا يتع... اي ثلاثه فان اعظم اجر ادعمكم دار وذلك للقطعه من الكره المسلم وهذا لا يجد على ان يعني القرب من البيت بيت بل الان يا اخواني من احكم الحضور واؤثرها حقا من الاخره هو البيت الذي صار يقول مجاورا في المسجد خاصه في هذا السماء ذلك ان المسلمين شغله كثيراً وأبناؤهم صار يصعب على الاداء حملهم على الصلاه إذا كان المسجد قريباً سهل على الاداء حملهم على الحضور الى المسجد وكذلك المسلم عموما إذا كان المسجد قريباً منه فإن أنه يتركه ثلاثة في العزب أما إن كان بعينا فإن الهين متحاطر في هذا الزمان لكن بشرى بما كان بعيدا عن المسجد وتجسم مشقة الذهاب إلى المسجد فإن الله جل وعلا يمتغ له بكل خطوة حتى ويمتغ عنه بكل خطوة سيئه وهذا فضل من الله جل وعلا حقه شرق أن يُحكِن المسجم والله وأن يعمل إليه الظلجة ما قال عن مالك عن يحيى بن سعيد أنه سمع سعيد بن المسيب يسال عن الوضوء من الغائط بالماء فقال سعيد إنما ذلك وضوء النساء هذا الاثر ذكره ابن المبارك ل يبين هذا بن من في هذا الحديث بان الاجتماع والذي كان عليه حمله اليمان وان الانجاء بالمال كان كان حاقا بالثائق في ذلك الزمن حيث قال بن المثيب عندما الى عن الموضوع والمقصود بالموضوع ان عن الوضوء الى الخائف في الماء فقال استحيي من ان ذلك وصولهم ان على سبيل للسائح وهو انه ركز بان هذا عددا لسن او على السبيل للسائح وانه كان لا يرى الاستنجاء بالماء وهذا الحكم منه قد خالفه اكبر اهل العلم ومنهم امام ذلك وان ذلك هو ما رضي عن النبي الله عليه وسلم الذي فأنه عليه الصلاه والسلام لا يتنجي منا في اكثر أحوال الا أن لا يجد المنات فإنه لا يتنجي نطلق معنا في نهاية مقويلة في